الدرس الثاني الرجوع إلى البيت واحد استمع إلى الكلمات والجمل الآتية وأعدها هما طالبان أنتما طالبان هما طالبتان أنتما طالبتان نحن طالبتان نحن طالبان هذان مدرسان هذان مديران هذان موظفان هاتان مدرستان هاتان مديرتان هاتان موظفتان